لَا أُقْسِمُ بِمَغْرِبِ الشَّمْسِ وَلَا مَغْرِبِ الْعَشِيِّ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ فَإِن آنَ رَضُفَ فَقُمْ الآنَ ذَوْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ يَوْمِ Oh قَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةٌ أو <تصفيق> وَلَعَنَ عَبْرَ الْآخِرَةِ أَوْ كَذَٰلِكَ لَمْ نُصَرُّود وَأَمَّا ثَمُود فَهَيْنًا إِنَّهُمْ وَأَنَّهُ مَنْ يُشَاءُ أَن يَضْعُفَ أَوْ يَقْوِ وَمَا لَهُ